ربكما تكذبان، ولهن جوار المشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكمما تكذبان؟ كل من عليها فانه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكمما تكذبان؟